وَمَا أَبْرَزُونَ فِي إِنَّنَا سَلَأَمْنَا وَعْتُمْ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّ <سؤال> إن ربي غفور رحيم <سؤال> وقال الملك اتو لِنَفْسِي أَلَمَّ مَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّ كَلَهُ مَا لَدَيْنَا مَكِينٌ أ قال اجعلني على خذائن الأرض إني <سؤال> <إنني> حفيظ النازيم وَكَانَ ذَلِكَ كَمَا لِيُوسُفَ فِي الْأَضْغَاثِ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ